والذين كفروا لهن وجهن، نما لا يقضى عليهم فيموتوا، لا عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور